باطنه فيه الرحمة وواهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم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 ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلناه وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ dalam keadaan وَرَحْمَةً telah mencari مَا dan rahim dan rahim dan keadaan yang telah menciptakan oleh mereka. hanya membuat رِعَايَتِهَا